صورة تهتدوا قل بأ... ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قالوا كونوا هودا أو نصارى هذا الزيف الذي تراه من هؤلاء ويقولون الحق معنا ونحن الذين على الحق وكذبهم الله جل وعلا ايده كده خلاص هات البتاع وين هتسرع كرشكو اه انا ترى ده ماشي مش لأنا أز... مش لازم لازم لنبد درس ولا كده. بقى... هذا ال بس مش قال كونوا مدن أو نصارى تهتدوا وهذا زيف منهم كما قلنا وهم الذين قالوا إن إبراهيم مهديا أو نصرانيا وتزيف تزيف نراه الآن سمعت مرجلا يقولون عنه أنا أعلم أن الأرض أمس طبعا هذا كذب وافتراء وكذب واضح وتدريس فاضح وأمر عجيب لكنه يقول أنه عنده سجادة السجادة هذه السجادة على قبل النبي فبيتبرك فيها سجادة كانت تغطي قبل النبي التراب فشوف بقى سجادة سنين والسجادة دي تبقى نتبرك بها والله يعني يعني دين الناس سيضيع بذلك ورب العزة ثم يقول بأن النبي لما دخل المدينة وردهم يسمون يوم عشراء تعايش مع اليهود هذا ادخال وتدليس من أجل من أجل عدم احقاق الحق وإظهار الحق لابد أن نعلم أن الله عزوجل لا يرضى عن المؤمنين إن إن لم يوحدوا ربهم حق التوحيد لا يرضى الله عن المؤمنين إن خلطوا في أمر التوحيد هذه قضية الكون الكبرى نحن نقول نقول لا ظلم لا تعدي على الحقوق التعايش كما كما يقولون في هذا الباب ضعوبة الشرع لكن قد قال الله تعالى فاصلا يا الذين أمنوا لا تتخذوا يهودا أو ونصارا أولئا بعضهم أولئا بعض قال الله الذي لا تجد قوما يبنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم الآخر الآيات قال وقام كون هودا أو نصارى تهتدوا أن الحق في اليهودية والنصرانية وهذا يأتي الشيطان أيضا على موت الإنسان فأقول له ذلك عليكم السلام وبركاته قال الله تعالى وقالوا كون هودا أو نصارى تهتدوا وهذا كما قلنا ظلم بين وفيه فيه ما فيه من التدليس على على الناس والدين واحد والله للعالم بعث الأنبياء جميعا لقضية الكون الكبرى ويتوحيد الله للعالم لا يرتضي الله دالة في بعدنا شرك بعدنا شرك حبك الله اللي احتنا فيه لذلك لما قالوا كونوا هودا او نصارى كذبهم الله جل وعلا ولما قالوا يا يا ابراهيم يهودي او نصراني قال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما ما كان من المشركين رضي الله عنكم جزاكم الله خيرا و الله عليه وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا علقوا الهدايه بالشرك علقوا بالتهود او التنصر قال الله تعالى قل بل إبراهيم حنيفا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وهذا فيه أمران الأمر أول التبرئة من يهود النصار والنصار announcing ليس يهودين ولا النصارين فمصرح بذلك في القرآن وقال حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد قل بل إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم هي الإسلام ملة إبراهيم هي الإسلام والبنة إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن شكل التوحيد وما كان من المشركين وهذا فيه كما قلنا أمور ثلاثة مش أم... ليس... ليس في الأمر أن نقول على أمرين أمور ثلاثة الأمر الأول تكذيب لهود نصار لأنهم قالوا الهداية في ليهوديا ونصار فكذبهم الله جل, جل كاعلا بل في ملة إبراهيم وملة إبراهيم هي الإسلام الثاني فيها الرد على ليهود نصار الذين زعموا أن أبراهيم يهوديا أو إن كانوا أرمن أو هوديين والثالثة أن الله وسمهم بالشرك. وهذه من أعظم ختام الآيات في هذا الباب على اليهود ونصار. أن الله وسمهم بالشرك. وسماء ستدلسون على من ستدخلون على من تريدون تدخلون النصارى والهودية على من على من اتقوا الله يعني يعني لم يكن لم يكن توحيد الله على هو الشعار الذي لا بد أن ننافح عنه هو الرأي الذي لا بد أن نحافظ عليه. ماذا يكون بقى ذلك؟ ما الذي يحدث هذا؟ ما الذي يحدث؟ وقال كون هودا أو نصارى تحتاه تحتاه الملة وما كان من المشركين يعني أنتم من المشركين الله تعالى يكفرهم في الكتاب بالتصريح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثاني والثالثة الله يكفرهم في الكتاب تصريحا حين يقول الله ولا لقد كفر الذين قالوا إن الله وال messiah وماريا ثم أنتم مع ذلك تريدون أن تدخلوا على الناس مععيش مععيش تريده نصارى عايشوا عيش الهود النصارى المواطنة التي تقولون عنها لن لا نعترض على كل هذه الأمور إذا كانت إدارية من ولي الأمر في هذا الباب على عدم الظلم والتعدي على الحقوق لكن ليس هناك سما التمييع ولا تخريب لعقائد الناس العقيدة حق أن نقول بأنه لا دين عند الله دل في علامة مقبول للإسلام العقيدة الحق هو أن نقول بأنه لا خلودة في الجنان إلا بالتوحيد العقيدة الحق أن نقول كل الأنبياء بعسام الله لحتخي قضية الكون الكبرى توحيد الله الأنبياء وإخوة لعلات دينهم واحد هو التوحيد وشرائعهم شتى يوسف هو الذي قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين مسلما مش موسى الذي قال إن كنتم مسلمين مش موسى الذي قال ذلك لبني إسرائيل ونح كذلك وإبراهيم هو الذي سمكه مسلمين يعني الحق أن توحيد الله فعله هو الأصل. في هذا الباب فهذه الآية العظيمة جاءت لنا تبين لنا مسألة مكاتي هود نصارى قالوا كونوا هودا نصارى تهتدوا الإشكال كل الإشكال هؤلاء الذين يتغنون بالموسيقى العلعاتية التي تضغى عليهم وهم يتكلمون على المآذن وعلى, الما وعلى الأجراص ويسوون بين يسوون بين دعوة التوحيد وبين الشرك ماذا يريدون يريدون تمييع قائد الناس يريدون تخريب الدين على الناس ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ فسبحان ربي العظيم هذه مسألة مسألة أعظم مما مما تكون مسألة يعني يعني يعني يدم لها القلب ويحترق إنه ناس ترفع على الهمات وتصدر للناس على نوم هامات كبيرة وهم يريدون تخريب عقائد الناس تخريب عقائد الناس شوف الله رجع في آية واحدة الله رجع على أول شيء اول شيء بين ان الهدارس ليسوا انهم وثاني شيء بره ابراهيم منهم ثالث شيء وسمهم بالكفر كفرهم ختم عليهم بالكفر فقال وقالوا كونوا يهودا على نصره تهتدوا يعني الهداق اللي لا الهدارس في الاديان النصرانيه المحرفه طبعا التي حرفوها فقال قل بالمله ابراهيم يبقى اذا مله ابراهيم غير مله اليهود والنصارى يبقى اليهود والنصارى ليسوا من ايش من ابراهيم وابراهيم ليس من اليهود والنصارى قد صرح الله بذلك في الكتاب حين قال الله تعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا ولا نصرانيا. و ثم قال: قل بملة إبراهيم إذا ملَّت إبراهيم غير ملة يهود ونصارى. نعم يهود ونصارى يشككون بالله رفلا. يجعلون لله إلهاً أو يجعلون مع الله ألهة عزير وعيسى وغير ذلك ومريم هذه العقائد الكفير قل بملة إبراهيم حنيفا. فهنا حنيفا يميل ويبيّن لك أيضا أن إبراهيم عليه السلام فاتهم لنا ويش يميل من الشرك إلى إلى التوحيد. إلى التوحيد، ولأن إبراهيم لنصرة التوحيد جعله الله أمة يؤتسى بها به قال تعالى إن إبراهيم كان أمة لله يقى، قا... كان لله حنيفة ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، وما كان من المشركين، قال ما كان المشركين يعني أنتم من المشركين وهو ليس من المشركين، نقف عند هذه الآية. القوات المصمتة كفر اليهود النصارى مقطوعا به من لم يكفرهم فهو كافر فيلا تخلص من لم يكفرهم فهو كافر نعم ها لا بقول خلي القضية تنتهي تخلص <تصفيق> الحمد لله ندم صافي لكم الآن الآن اللي الدائر في الساحة ادخل تخلي يهود النصارى على أهل الإسلام لل... للارتضاء بدينهم مش الارتضاء بأنهم يتعاشون معهم يتعاشوا تعاشى النبي مع مع يهود خيبر تعاشى في المدينة مع اليهود بني خرائزة وبني خلقاعة خي... خي... بعدما غادروا رحالهم ماشي لكن وتعاشى عمر الخطاب معهم أيضا أو تعاشى أبو بكر معهم أيضا هنتكلمش عن معاشى بنتكلم هنا عن ديانة فخلي القضية تخلص بقى القضية تخلص بأنه كفرهم الله جنفعا تكفيره وضحا في الكتاب ألم يكفرهم يكفر ليه؟ لأنه بذلك يكون قد قد كذب الله قد كذب الله أنا كنت عمي قبل ذلك كثيرا كان يقول لي يعني أنت كيف تقول ذلك وهم أهل كتاب و... والله فأخذت المصحف من غير ما أكلمه وفتحت الآية قلت لهم له يخلون باسم الكذب قال نعم. فقلت عن بيقولون عيسى كذب قلنا لا الذين نصر عليهم الذين نصر فقلتُ له قد خلَّى اللَّهُ تعالى لَكَ تَكَافَرَ الَّذينَ قالوا إنَّ اللهَ مِشْعُنُوا له هذا قول الله إما تكذب الله وإما تؤمن به فقلت له الآن بعدما تليت عليك الآية فأنت لأن تكفروا تكفرهم فتكاف خشى نفس قال كفر ولا كفر أنا ما أكفر المسألة مسألة جهل وهنا الضغط على الجهل بالتعاميل بالتعاميل فالحاصل إنه, انه شوف الله رعا يكثرهم في غير موضع من الكتاب وهذا ايضا من الآيات التي فيها كفر الأذن كفر الأذن والنصارة الجزمة هذه الفائدة الأولى الفائدة السنين أهل الإسلام هم حنفاء الدنيا رد الله أنك الله لك نعم الله يرزقنا على ازواج الصالحين اقراهم على الكفرين من قبل المسلمين فتنه المسلمين فوكي انا احسن الله عليك هذا صحيح ابراهيم عليه السلام امام المسلمين هو الذي سماكم المسلمين على الحنيفيه الجاده من خلال المغرب أزم في الخير نعم أخسر الناس أهل الشركة أخسر الناس أهل الشركة